بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد عمي القديس بولس الرسول في الرسالة التانية إلى كورنثوس قال عبارة عجيبة شوية ودقيقة محول فم بيقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحن أنفسكم؟ يعني هل أنتم فعلًا مؤمنين حقيقيين؟ اختبروا أنفسكم. طب نختبر أنفسنا إزاي؟ أول اختبار عشان تتأكد انك انت شخص مؤمن حقيقي تكون ليك اعمال تليق بالمؤمن ولا لا ما تقولش انا مؤمن واعمالك رديئة يجدف عن الله بسببها فلكي تكون مؤمنا بالحق لازم تكون أعمالك سليمة ولذلك قال معلمنا يعقوب الرسول إيمان بدون أعمال ميت إيمان بدون أعمال ميت وقال أيضا وأنا بأعمالي أريك إيماني يعني أنت بأعمالك تظهر للناس انك انت مؤمن حقيقة ولا لا وفي الكلام عن الصاحب المحبة في كرنسوس الاولى 13 بيقول لو كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال وليست لي محبة فليست شيئا طب دي نقطة واحدة هي المحبة أما للباقي يبقى إيه إذن مفروض أنك أنت تعبر عن إيمانك بالأعمال الصالحة مفروض أن المؤمن الحقيقي لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ، لأن الزرع ثابت فيه نقطة من مقاييس الإيمان يعني إن الإنسان تكون دواخله سليمة يعني دواخله سليمة يعني فكره قلبه مشاعره شهواته رغباته تكون سليمة لأن المؤمن الحقيقي عارف أن ربنا بيشوفه وربنا بيقرأ أفكاره وربنا بيفحص قلبه وربنا بيعرف نياته فإذا كان هو عنده إيمان وعنده مخافة الله يحترس من جهة الفكر من جهة القلب من جهة النية من جهة المشاعر يعني يبقى شخص مؤمن يعني كل واحد يحجل ان يعمل خطيئة قصاد الناس لكن لا يحجل ان يعمل خطيئة امام الله مدعيب خالص وما المؤمن ازاي ان الله فاحص القلوب وقارئ الأفكار وعارف الخفيات إزاي بقى عشان تعرف إنك مؤمن بالحقيقة اختبر شهواتك الشهوات الرديئة لا تدل على إن الإنسان مؤمن سليمان الحكيم أحكم واحد على واقع الأرض ضيعته شهوة النساء ضيعته شهوة النساء وقيل عنه في ملوك الأول إحداشر وكان في أ ي في آخر حياة سليمان أن نسائه الغريبات أملنا قلبه ورأى لها أخو رميكم قلبه سليماً أمام الله مثل قلب داود أبيه ومش وراء الشتروط وراء ملكوم وضيع نفسه لولا إن ربنا افتقدوا في أواخر أيامه وتاب وكتب سفر الجامعة يدل على تبته كان باع سليمان من أجل شهوة النساء وحنانيا وسفيرا ضيعوا نفسهم من أجل شهوة المال عشان يعدوا قرشين حرام ماتوا كده في خطيته وآخاب الملك ضيع نفسه هو وذبته من أجل شهوته في حقل نابوت الإزرايلي في ناس بيضيعوا نفسهم من أجل الشهوات تقول لي أنا مؤمن وإنت شهواتك بتضيعك تبقى مؤمن إزاي الشخص المؤمن بربنا يطاع وصايا ربنا فاللي بيبعد عن وصايا بيبعد عن الله نفسه حاجة تاني تختبر بيها نفسك الخوف الشخص اللي بيخاف ما يبقاش مؤمن بالحقيقة الإنسان المؤمن بالحقيقة يؤمن بإن الله بيحفظه والله بيعينه والله بيستن عليه لما يخاف شوفوا داود النبي يقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي شعر ربنا معاه ما يخاف بيقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن رجل ما يخاف شعر إن ربنا معاه وأظهر هذا أيضا في مقاتلته لجولياط الجبار يصوره شابه صغير زي داود كان لسه شابه صغير الشاب كده حاجة حلوة كده أشقر الشعر مع حلاوة في العينين يقف أصاب الجبار اللي رمحه يمكن أبدأ داود كزمر وم داود يقول له اليوم يحبسك الرب في يدي يد ايه يد الكاتكوت إسرائيل الجبار ده اليوم ايه يحبسك الرب في يدي ويهجم على الرجل ويدربه بالحصوية حصوية مع راجل جبار ما كانش بيخاف ابدا الجيش كله كان خايف لكن داود مخافش والملك سعد تشاول كان خايف وداود مخافش منين ما تخاف اعرف ان ايمانك ابتدت هس منين ما تخاف اعرف ان ايمانك ابتدت هس حصلت دي مرة للرسول العظيم بطرس الرسول لأن المسيح ماشي على الماء قال له حبا مشي ماشي على الماء قال لي مشي مشي مشي شوي بص لأن مجو البحر خاف أول ما خاف طب فقال له الحق يا رب قال له يا قليل الإيمان لماذا شكك الخوف قبل الشك والشك قبل الصعود خفني الإنسان المؤمن الحقيقي من صفاته إنه لا يمكن أن يخاف كمان تأدب تفقد إيمانك أيضا لحجة ثانية الضيقات هل أنت بتهتز في الضيقة وتتعب؟ المؤمن الحقيقي مهما جث له ضيقات ما يخافش أبد يخافش أبد من الضيقة وما يتهزش وما ييأس وما يشكش في معقولة الله أبدا بل أكتر من كده معلمنا عقوب الرسول يقول لنا افرحه ان كنت في ضيقات متنوعة افرحه المؤمن الحقيقي يشعر في الضيقة بثلاث خلال اول حاجة يقول الاية بتاعت كل الاشياء تعمل مع من خير لان للذين يحبونها رب يبا لازموا الضيقة دي للخير فما هي بين أنها ضيقة مدمرة أبدا هي للخير ويقول إيه تاني يقول إن الرب لا يجربكم فوق ما تطيقون دي آية أخرى ويشعر أيضا إن الضيقة دي لابدها تنتهي بس عليها أن يصبر إلى أن تنتهي ويقول لربنا مدام أنت يا رب مدام أنت يا رب سمحت بالضيقة دي أبقى أنه مطمئن يبقى أنت هتتولى أمره هتتولى أمره فيشعر إن ربنا هو اللي هيمسك حكاية الضيقة دي ويوضب الأمور معاه مهما كانت الضيقة يعني شفوا دوودي يقول إيه نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين تصوروا عصفور من فخ الصيادين يقول الفخ الكسر نحن هنا الديقة دي هتعمل ايه ولا هتعمل حاجة بالايمان تنتهي بالقرب عارفين ايه يعني معنى الايمان يعني اتغمض عنيك عن كل حاجة وتبصر الله غمض عن كل الضيقات وتبصي ربنا تحط ربنا بينك وبين الضيقة فتختفى الضيقة ولا تنظر إلا الله لكن يتهز الضيقة ولا حطط وسط الضيقة ومش شايف ربنا شوف ضيقة وقع فيها يعقوب وهو هارب من عيسو أخيه ربنا زهر له وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما ما ربنا كان في الضيقة مع الثلاث فتية في أرض السبل ومع دنيان وحشت يال في أرض السب وكان مع يوسف بعد أن بيع كعب المؤمن لا تهزه ضيقات أبداً وتهزوش ضيقات ونادم في كل ضيقة تشعر بآية جميلة قالها الرب ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحاً ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحاً ولا يستطيع أحد أن يغلطه يوحنى الحبيب كان في أرض السبب في جزير البطلس وتعبان وبعدين بيقول نظرت وإذ باب مفتوح في السماء. قريت الأيات تحفظوها. نظرت وإذ باب مفتوح في السماء. ها أنا قد جعلت أمام بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. لو لو أغلقت أمام الجميع الأبواب. يبقى باب الله مشتوحا بس عليك تصبر شوية ده الإنسان المؤمن قل ايه يعني شوية تبقى دي ده ما يهزوش قلبي أبدا يعني هتمر هتمر بسرها تنتهي اللي عنده إيمان لا يكون عنده يأس مهما كان باستمرار الرجاء موجود أمامه اللي بييقسوا دول ما يؤمنوش بالنها كويس زي الإنسان اللي ييأس وينتهي. اللي بيمتحد ده بيقع في عدة خطاره أول خطية قاتل النفس تاني خطية ما في ما بيفكرش بعد الموت يحصل وين يواجه ربنا وهو قاتل ثالث خطية إنه ليس عنده رجاء فإن ربنا يحل مشكل فيموت في خطيته لأن اليأس لك الإنسان المؤمن عمره بيجيره يأتي أبدا أيضا الإنسان المؤمن يؤمن بالمعجزات يقول إن الله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر يؤمن بالمعجزات أنا فاكر مرة منذ سنوات طويلة كان لي صداقة قوية مع الدكتور خيري السمرة رئيس قسم المخ في القاهرة جمعة القاهرة مخ والأوصى وكنت أزور مرة كل سنة يجمع لي من العلماء أسدت الجمعة وناس من الأدباء الكبار وكبار المفكرين ونقعد مع بعض في موضوع معين سفاكر في سنة من السنوات كان الموضوع اللي طرحوه أماني هو المعجزة المعجزة قلت لهم إحنا كلنا مسلمين ومسيحيين نؤمن بمعبزتين خارقتين للطبيعة أول معبزة هي الخلق الله خلق العالم من العدم ومن العدم خلق التراب ومن التراب خلق الإنسان علمياً تتحلل زي ما تتحلش هات هي تراب قصادك وطلع منهم إنسان مش ممكن علمياً مش مش وتاني معجزة نؤمن بيها كلنا قيامة الأموات والحساب في الدهر القاتل عند أخوتنا المسلمين يسمونه يوم الحشر اللي كل الناس يقوموا وتحشوا أمام ربما فالمعجزتين دول مهما كان العقل والعلم ما يقدرش يفسرها ولذلك سميت المعجزة معجزة لأن العقل عجز عن تفسيرها عشان كان سميت معجزة ومع ذلك من غير الأمور الصعبة دي يا ما عندنا أشياء بنقبلها ومش عارفين تفسرها أو على الأقل للبعض ما عارف تفسيرها يعني نكون قاعدين وصد التلفزيون في مصر ونشوف مباراة كرة قدم في البرازيل على موضع 18-20 ساعة بالطيار وتشوف الكرة بتتحرك واللاعبين بيتحرك ازاي جدية الرجل العادي لا يفهم، ولكنه يقبلها حتى لو كان لا يفهم. تكون قاعد في عربيتك وتجيلك مكلمة تليفونية من أستراليا على بعد الثلاثة وعشرين صعب الطيار وتسمع الكلام وترد عليه تحاول تفسرها أنت مش عارف تفسرها طبعا العلماء بيفسروها لكن مع ذلك بتقبلها وتستوعبها دون أن تعرف تفسرها المعبزة برضو إحنا نقبلها وأن كنا مش عارفين إزاي حصل إزاي بقى بالإيمان تقبل المعجزة وأيضاً المعجزة تقودك إلى الإيمان إنه كنتش مؤمن ناس كتير عند ظهور العذرة في الزيتون ما شافوش العذر لأن ما كانش عندهم إيمان ونسوا فين جنبهم شافوا لأن عندهم إيمان فالإيمان يخليك تحصل لك الموجز وعدم الإيمان يخليك لا تصدق ولا يحصل حاجة تاني أيضا. أقولها للإنسان علامة على الإيمان الإنسان المؤمن يهتم بأبديته ويوم الحساب يهتم حاجات تانية خفيفة في الإيمان الصليب مثلا كلنا نؤمن بالصليب وبعدنا بيدق الصليب على ايد وكثير يعلق الصليب على صدرهم وأيضا نفتخر بالصليب ونعلقه على كنائسنا ولكن هل كل واحد فينا بيؤمن بقوة الصليب في حياته انت بترشب الصليب لكن هل بتؤمن بقوة هذا الصليب في حياتك وتؤمن انك انت اذا رشلت قوة كبيرة تخرج من هذا الرشل في فرق بين الايمان النظري والنتيجة العملية أيضاً الصلاة كلنا نؤمن بالصلاة ونعتبر أن الصلاة حديث مع الله لكن هل أنت بتؤمن بهذا الحديث بحيث لما تتكلم مع ربنا تبقى مش عايز تبطى الكلام ولا تصلي وتسأ وتسأ وعايز تمشي ثم ليه بقى إيمان كلمة حديث والله الله برضو بقول لكم في الإيمان الفرق بين الإيمان النظري والاتجاه العمل إذا كنت أنت تؤمن بربنا هل مثلاً بتقدس اليوم السابع لربنا وربنا بيقول ان اليوم ده لازم تقدسه ربنا يريد كل حديث النفس هل هو يقدس اليوم السابع حسب الوصية الالهية ولا لا يهمني يوم سابع في الأزواء طي يطلع ذا ليطلع لكن يؤمن في الأزواء تديه ربنا كمان هل تؤمن بأن عشر أموالك تديها ربنا كحد أدنى من العطاء ولا تؤمن بالوصية دون أن تنفسها الإيمان الحقيقي هو تنفيذ الوصية وليس فقط الإيمان بها. أنا خائف إن الإيمان عندنا يكون زي عصا إلشى في يدي جحز إلشى سلم العصا. لجهز عشان يروحوه بتاعنا المي لا جابتش نتيجة العصة في يد انيشا معناها ايمان انيشا وهو ماسك العصر هل تظن ان شقل البحر الاحمر جهب عصة موسى لما موسى ضرب البحر العاصم المهم لم يكن في عصا موسى إنما في إيمان موسى الذي يمسك هذه العاص لو أي واحد مسك عصا موسى لحد ما كانش يعمل حاجة المهم في إيمان موسى اللي بيمسك العاص وهكذا الإيمان يكون قوة في قلب كل أحد فتفضلوا مسرًا